وذكرنا من ذلك أمثلة متعددة وإذا علمت ذلك فألم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية على قولين وفي نفس الآية قرينه تدل على صحة أحدهما وعدم صحة الآخر أما القول الذي تدل القرينة في الآية على خلافه فهو أن أصحاب الكهف كانوا في زاوية من الكهف وبينهم وبين الشمس حواجز طبيعية من نفس الكهف تقيهم حر الشمس عند طلوعها وغروبها على ما سنذكر تفصيله إن شاء الله تعالى وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته فهو أن أصحاب الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه الشمس وتقابله إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة كرامة لهؤلاء القوم الصالحين الذين فروا بدينهم طاعة لربهم جل وعلا والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالى ذلك من آيات الله إذ لو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك امرا معتادا مالوفا وليس فيه غرابة حتى يقال فيه ذلك من آيات الله وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينه المذكورة فمعنى تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين عند طلوعها وقرضها إياهم ذات الشمال عند غروبها هو أن الله يقلص ضوءها عنهم ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع وإلى جهة الشمال عند الغروب والله جل وعلا قادر على كل شيء يفعل ما شاء فإذا علمت هذا فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع الكهف وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف كان من نحو الشمال قال لأنه تعالى أخبر بأن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين أي يتقلص الفيء يمنه كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتاده تزاور اي تميل ولذلك انه كلما ارتفعت في الافق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في ذلك المكان ولهذا قال تعالى واذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية الشرق فدل على صحة ما قلناه وهذا بين لمن تامله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب ولو كان من ناحية القبلة لما دخل إليه منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب ولا تزاور الفيء يمينا وشمالا ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب فتعين ما ذكرناه ولله الحمد انتهى كلام ابن كثير وقال الفخر الرازي في تفسيره أصحاب هذا القول قالوا إن باب الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمال فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف وإذا غربت كانت على شماله فضوء الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهف وكان الهواء الطيب والنسيم الموافق يصل إليه انتهى كلام الرازي وقال أبو حيان في تفسير هذه الآية وهذه الصفة مع الشمس تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور وهم في زاوية وقال عبد الله بن مسلم كان باب الكهف ينظر إلى بنات نعش وعلى هذا كان أعلى الكهف مستورا من المطر قال ابن عطية كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب اختار الله لهم مضجعا متسعا في مقنأة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم انتهى الغرض من كلام أبي حيان والمقنأة المكان الذي لا تطلع عليه الشمس إلى غير ذلك من أقوال العلماء والقول الأول أنسبوا للقرينة القرآنية التي ذكرنا وممن اعتمد القول الأول لأجل القرينة المذكورة الزجاج وما ومال إليه بعض الميل الفخر الرازي والشوكاني في تفسيريهما لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره ويؤيد القول الأول قوله تعالى ذلك من آيات الله فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية ويؤيده أيضا إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا ومما يدل على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر البست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وحلوا فجوة الدار انتهى كلام الشوكاني ومعلوم أن الفجوة هي المتسع وهو معروف في كلام العرب ومنه البيت المذكور وقول الآخر ونحن ملأنا كل واد وفجوة رجالا وخيلا غير ميل ولا عزل، ومنه الحديث فإذا وجد فجوة النص أيها المستمع الكريم سوف نكمل تفسير بقية الآية إن شاء الله في لقائنا القادم فإلى ذلك الحين نستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته